112. وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم 113. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين 114. وكم أرسلنا من نبي في الأولين 115. وما يأتيهم من نبيين لا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يقولون خلقهم العزيز العليم.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 124. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 125. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 119. وإنا إلى ربنا لمنقلبون 110. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 111. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين 111. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسوزا وهو كظيم 112. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 113. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم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 116. من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون 117. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم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 111. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 112. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 113. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْنِ يَعْبُدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالُوا 111. فقال إني رسول رب العالمين 112. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون 113. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون 119. وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 110. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 111. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار 117. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون 118. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 119. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 هذا صراط مستقيم 118. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 111. فاتقوا الله وأطيعون 112. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 113. فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 110. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 119. وأنتم فيها خالدون 110. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمدون 111. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 112. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 قال إنكم ماكثون 112. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 113. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 114. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 117. بلى ورسلنا لديهم يكتبون 118. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 119. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 119. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 110. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 111. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما 119. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 110. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 111. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون